لن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل َا حَ وَم إر إل على نَِ من قبل أن تنزل التوراة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتور فاتلوها إن كنتم صادقين قل فأتوا بالتورات فاتلوها إن كنتم صادقين فمن اترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن احترى على الله الكبير من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله قل صدق الله. اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ أول بيت مضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت مضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فِيه آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ فِيه آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَعَلَى النَّاسِ فَرِيضَةٌ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كفر فإن الله عن العالمين وَهَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيلٌ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تعملون. لاَ الَّذِينَ كِتَابَ إِن تَفُوهُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدٌ عَلَى بِمَا تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله لله من آمن تبعونها قول يا الذين تاب جنا عن سبيل السائمن آمن تبعونها تتبعونها ع وأنتم شهداء وَنَ اللهَّهُ بِرَافِي لِ عَن تَعَّدُون وَنَ اللهَّهُ بِافِيِ عَنْ فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين يردوكم بعد إيمانكم كافرين